بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا انه اضافه الى صحيفه جرار صحيفه جراركم مختت جراركم ان كاتبننا صحيفه جرار اضافه الى صحيفه جرار اتنا صحيح شعيب العكر عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل وانا عنده اسمع عن طلاق العبد قال ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء قاله لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن المولى هذه الرواية المشكلة بها مشكلة سندية وأنا صار لي يومين بأفخص أن إلى أن امتهينا إلى حل حل مشكلته السندية وما مهم كان هذه الرواية لانه على كل حالين صحيح زرارة موجود هذا شعيب الشعيب العقرقوفي سواء أضيف إلى صحيح زراره أو لم يضاف ما يأثر صحيح زرارة موجود ولكن رايت ان المشكله السنديه لهذه الروايه مشكلة ساريه في كثير من روايات الشيخ الطوسي ففحصت خلال يومين انا فحصت عني أن ولهذا ارغب ان اطرح هذا وان كان في بحثنا الان ما يثمر بحثنا صح وجد كان كافي او الايه المباركه كانت كافيه ولكن خذوا هذا الحل واحتفظوا به فانه ينفعنا كثيرا في كثير من الموارد ومن ليس بحثا في صميم بحثنا هذا فليكن هذا صحيح الشعيب العغرقوفي نغلناه عن الوسائل مجلد واحد وعشرين من طبعة آل البيت باب ست وستين من نكاح العبيد والاماء الحديث الثاني صفحة مية وأربعة وثمانين. عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب بن يعقوب العقرغوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال السؤال وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول أبدا من يمكن لا يقدر على شيء قال لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه المشكله مشكله اسناد الشيخ الى احمد بن محمد بن عيسى ذلك لان اسناد الشيخ الى احمد بن محمد بن عيسى خب احمد بن محمد بن عيسى لا شك في وثاقته، ما عندنا اشكال في نفس احمد بن محمد بن عيسى انما المشكل في سند الشيخ الى احمد بن محمد بن عيسى والمشكل ما يلي في المشيخة مشيخة قوسي ما قايل وما كان وما ورد في كتابنا هذا من روايات أحمد بن محمد بن عيسى فسنده كذا يذكر فسند كل إلى روايات أحمد بن محمد بن عيسى حتى إذا تم هذا السند خلتهم كل روايات كل روايات ينقل ينقلها الشيخ الطوسي إلي أحمد بن محمد بن عيسى ما قيل هذا الشكل إنما مع الأسف قيل من جملة ما رويته عن أحمد بن محمد بن عيسى فبسند كذا من جملة ما رويته عنه فبسنة كذا ناطي عدة أساند وهذه الأساند اللي هو ناطيه رسم منها وقع في طريقها أحمد بن محمد بن يحيى العطار قسم من الأسانيد وقع في طريقها أحمد بن محمد بن يحيى العطار ويستشكلون أغيون فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار طبعا محمد بن يحيى العطار هو من الأجلاء محمد بن يحيى العطار يعني أبوه هو من الاجلاء لا, لا شك فيه لكن يا ترى احمد بن محمد بن يحيى العطار وهو احد من كم واحد من هالقبيل احمد بن محمد بن يحيى العطار احمد ابن محمد بن الحسن ابن الوليد كم واحد من هالقبيل موجودين ايش أنا انا نفسيا عندي ركونه الى ان يكونوا هذول من الثقات الاجلاء لكن خب هذا نفسيا انشيف يكون اثبت فنيا والشيخ خوير رضوان السيد خوير رضوان الله تعالى عليه جعدنا ركن النص يقول هذا ايش عندي شيخ شيخ خط الاجازه شيخ خط الاجازه خمود الى الوثائق وكلام صحيح. أحسب الحساب أشوفكم صحبا الشيخ خلط الإجازة موديل على الوثاثة عندي روايات كثيرة فاليكم موديل على الوثاثة الشيخ اعتمد على الكتب التي وصلها عن طريقه موديل لأن الشيخ رحمة الله عليه إلى طرق كثيرة طرق كل ما وصل إلنا وإلى غروح كثيرة وأحياناً يجوز النسخ اللي كانت عنده كانت مشهورة ما تحتاج إلى السنة فالسوط أكرم السنة على قول الحالين الآن إحنا ما يفيدنا فسند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى هاي يقول من جملة من جملة من جملة من جملة ذيك الروايات بيها أحمد بن محمد بن يحيى العطار هم هو ما كدير على وطاقته إلا شيخ خطفه للإجازة بالنتيجة كل روايات أحمد بن محمد بن إيسى الواصله لنا عن طريق الشيخ الطوسي كلها تتخرط، كلها تسقط عن الهجة لأن ما نقدر نميز ياهو اللي هو يقول من جملة ما رأيته من جملة ما رأيته فس هالرواية مالتنا من هالجملة لو من ديشة الجمله ما يزي فالكل تسقط وهذه فالمصيبة ما عدا أستثني نو... ما يروي الشيخ عن نوادر أحمد بن محمد بن قسر ذاك أستثني لأنه إليس نريد أن الى إلى إلى النوادر ذاك يبقى مستثنى والباقي لا راجعت لحل المشكله راجعت فهرة الشيخ فهرس الشيخ الطوسي غير المشايخ غير مشايخ الشيخ مشايخ الشيخ الطوسي هذا وارد في آخر التهليم وفي آخر الاستبصار. وعنده فهرست الشيخ الطوسي راجعت فهرست لكي ارى هل الشيخ الطوسي سند تام الى احمد بن محمد بن عيسى سند تام الى كل روايات احمد بن محمد بن عيسى حينما راجعت فهرس الشيخ البوسي القيت من جملة نحن عند أسانيد في الزهر إلى أحمد بن محمد بن عيسى من جملتها هذه يقول بل وإلى جميع الكتب وروايات أحمد بن محمد بن عيسى قدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار والسعد جميعاً أح عن أحمد بن محمد بن عيسى لقيت هذا رأيت أن هذا المقدار وأكو أسانيد أخرى هل هذا أفضل الأسانيد اللي عنده رأيت أن هذا المقدار أيضاً لا يشفي الغليل ذلك لأنه هذه الدور نبتلي بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي حاله حال أحمد بن محمد بن الأخير العطار حاله نفسه يعني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هم أن شير رحمه الله مصارح أنه مواكد إلا على وثاقته لكنه إلا أنه إلا شيخوخة الاجازه شيء آخر ما عرف وشيخوخة الإجهزة ليس دليل فنضيح مرة أخرى نقع من مشكلة أفرض ونخرج من مشكلة أحمد بن محمد بن حسين ونقع في مشكلة أحمد بن محمد بن حسين بي. ما صواني شيء ثم راجعت وضع أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. مادام في تلك المرحلة تبين رأي أحمد بن محمد بن الحسن الأطر. أردنا أن نعدل إلى السنة هذا السنة لهذا الدور بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. فراجعت ترجمة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. تبين أن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد لا يروي الا عن كتاب ابي اصلا كل روايه ما عنده ابدا محمد بن محمد بن حسن الوليد صح هو شيخ الاجازه عند شيخوه الاجازه لكن لا يروي شيئا الا عن كتاب ابي محمد بن حسن الوليد فقلت, فقلت اذن فلفتش في أسانيد الشيخ إلى محمد بن حسن بن الوليد فوجدت أن للشيخ سندون أن للشيخ سنداً إلى محمد بن الحسن بن الوليد كل ما عنده من كتاب وروايات السند هذا أخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن باب وهي عنه أبو جعفر من هو بيحه والصدق عنه يعني عن محمد بن حسن بن الوليد هل جماعة من منذ منهما لكن نحن لا نحتمل تواضع جماعة من مشايخ الشيخ الطوسي جماعة هذول كلهم مشايخ إجوة الشيخ الطوسي لا نحتمل تواضع جماعة من مشايخ الشيخ الطوسي على الكذب هذا ما ما محترم كما أنه نفس هذا النايه النكته ايضا موجودة في مشايخ الشيخ الطوسي لا شيخ الطوسي في الفرير الفريت مع الطوسي والصدوق نسمع ها هو الصدوق لا اخبرنا بها جماعه عن عن, عن الصدوق عنه عن... عن ابي عن ابي جعفر بن بابويه عنه هذا ف فهذول مشايخ الشيخ الطوسي مشايخ الشيخ الطوسي حينما ينقل الشيخ الطوسي عن جماعه من مشايخي اوف كل واحد واحد احنا ما عرفنا من ذي منهم لكن انا انا ما اقدر اشكك فيه يعني بهالمقدار من مقدار وساطه جماعه من مشايخ الطوسه يعني ما اقدر اشك هذا مفات واحد ان عن جماعه ونفس نفس هذه النقطة ايضا موجوده في ما سبق نسيت اقول لكم هم نفس الشيء وهو جماعه بل سنده الى احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الجنخوب نبتلي الدور باحمد بن محمد بن الحسن الوليد كما كنا مقتنعين باحمد بن محمد بن يحيى العطف هناك هم قايل الشيخ عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن الحسن الوليد فاحنا اشكالنا على عدة من اصحابنا ما عم نشكل لان عدة من اصحابنا معنا هذول كلهم مشايخ شيوخ دوست أما نحظم التوضع المحل فيه النقطة هناك الموجودة على كل حال فإذا انتهينا إلى هنا هناك ينحل المشكلة يصبح أخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر ابن بابويه عنه يعني عن محمد ابن حسن الولد البلد المشهد هذه خلاصه الحل هذا الى ان واحد يلقى لكي ينقذ يومين بعدين خب يطلع فتشي سهر واضح وهذا تستطيعون ان تراجعوه يعني هذه أخضرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابغي هذا السنة تستطيع أن, تن... أن تراجعوا معجم الرجال مال لسير الخون المجلد السادس عشر تل... بحسب الطبعة النف... الموجودة عندي صفحة مئتين وعشرين وإذا وأدى... طبعة أخرى عندكم وهو في ترجمه ترجمة أحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد محمد في ترجمات محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد فحط لو كان عندكم طب أخرى هم تجدون تطبقوا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد هو محمد المحسن والد أحمد أم تتحدث محمد المحسن والد المعروف هو في الحقيقة ابن أحمد ال الوليد الثاني. وتستطيع أن تراجع أيضا نفس فهرس الشيخ الطوسي. تستطيعون أن تراجعوا الطبعة الموجودة عندي في مكتبتهم في الطبعة الرياضية كل موجودة عندي غير هذا أنا ما عندي. طبعاً الموجودة عندي طبعة جامعة مشهد مشهد رواه صلى الله عليه وسلم جامعة مشهد طبعاً اللي قد نسخ من ناحية الطباعة في نهاية ال دائم على سف هناكهم أنا مو مو هذا الكتاب موجود عندي راجعت شفت موجود يعني نفس نفس هذا موجود مع فرق في العبارة هنا نقول أبي, ج... أبي جعفر ابني بابي وي هناك يجوش في العبارة أخرى على كل نفس المعنى فبهذا الحال انحل مشكلة كل الرواية التي ينقلها الشيخ البوسي سواء عن احمد بن محمد بن احمد بن يحيى او عن احمد بن يعني كل الروايات التي وقعت في طريق الشيخ اليها احمد بن محمد بن يحيى العطار او احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد كلها تنحل بهذا الشكل وهذا حل صاري ولطيف ومريح هو حل المشكله ما ورد في كتب ابن الوليد أليس كذلك؟ غير هذا من فصل الحوض ان احمد ابن محمد ابن قاسم بن الوليد ما عنده ما ينقول الا عن كتب ابوه هذه النكته احدكم يكتب له <تصف> لكن... <ما> لكن... <تصف> اي داخل فكتب عطار من <تصفيق> مو قلنا هذا ال... انتو كان ما ملتفدتو الى تسلسل الحديث احنا كان قدنا مشكله مشكلة احمد بن محمد الحصر سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى قسم منها صاير بالطريق أحمد بن محمد بن يحيى العطار يعني تسلسل المطلب هالشيء صاير أحمد بن محمد بن يحيى العطار وهذا ما قال شيء إلا شيخ وخة الإجاز عندي إذن أنا راجعت إلى فهرس الشيخ لأحصل على طريق ليس في أحمد بن محمد بن يحل عطار فرأيت أنه هدون هادبي أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هادبي قلت إذن في هالمرحلة الثانية يكون يحل مشكلة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد التي هي من سلخ مشكلة أحمد بن محمد بن يحل عطار لانه شيخ الاجازه اكثر من الشيخ أنه شيخ الاجازه ما عندي شيء مشهور ذاك مشهور يعني مثل هذا فاذا حلينا هذا يعني نحل كل الامرين بعد فانا ما حلينا هذا كل ما رواه الشيخ وفي طريقه احمد بن محمد بن يحيى العطار له ايضا طريق اخر فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن فاذا ان حل مش مشكله احمد بن الحسن بن بن مشكلة أحمد بن محمد محمد يحيى الكل يعني سيدنا ان كل ما يرويه احمد بن محمد الحسن الوليد يروي و... عن بيه وابوه يروي عن احمد بن محمد بن عيسى روايات محمد بن عيسى حصرا في هذا الطريق للسلب الذي عن الشيخ لا مولاني كيف تصححون؟ يا معنى بخب أبوه أبو فعند إذن فعلا رواياتنا وارد عن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن عيسى خذ ثقه لا كان خب, خب إذن تنتم مشكلة إذا وصلنا إلى هذا الحاد فالسند إلى أحمد بن محمد بن عيسى انحال القيب لم يكن في نفس احمد محمد عيسى وانما القيب في هذا الطريق فطريقتم في مشكلتك وبهذا ينحل هذا الاشكال وبعد ذلك يجب ان نرجع الى بحثنا ما الذي تردون نبحث او ما تردون بعد هذا يجب ان نرجع الى بحثنا وهو انه الاجازة اللاحقة هل تكفي او لا هذا البحث اللي امس كنا وعيدكم ان نبحث هاي المسألة لكن اليوم اخذني في المطالعة هالجانب هالجهة اخدتني في المطالعة ما انشغلت بهالمطالعة يبقى هذا البحث اللي كان القرار في اليوم نبحثه هو هذا هو ان الاجازة هل تحل؟ هذا العبد نكح او باع بناء على انه يملك اموال بعدين اجازه في المولى تحل المشكل او تحل. قلنا هذا ثالثا نبحث بمقتضى القواعد واخرى نبحث بمقتضى النصوص الخاص بمقتضى القواعد ورحنا ان الشيخ انصاري ذاكر احتمالين شرحنا اظن الاحتمالين انس على كل الناس هم اذا اكررها هم باشرة افضل اكررها لانه موادر اسم اطلب كن نبحث هذا بعد طالعه حتى نبحث باشرة لان ناخذ وقتكم وبعدين نكرر الافضل ان نؤجل الى الغد. بس هذا الجانب سجلوه بينا سجلوه عندكم هال اللي شرحناها en had we nog te mubieden waar saariën,